والسموات بطويات بيمينك، والسموات بطويات بيمينك. سبحانه تعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعد من في السماوات.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 ما زمر حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وطال لهم خزنتها ألم يأتيكم ألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم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 وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملاكان والتر الملا